وما جعله الله إلا بسرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 وَلْيُرَبِّطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَأَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذلكَلِكَ بِ بأنَّهُم شَقُ اللهَّه وَرَسُول وَمَيْ يُشَاقِقِ اللَّهَا وَرَسُولهُ فَإَِّ اللهَّهَ شَديدُ العقاد ذَلِكُمْ فَذُوقُوه وَأََّ لِكَافِرينَ عذاَابَ النع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 إلا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانا فيكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده أجر عظيم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ ابْلِغُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ كَفَرُوا بِآيَاتِ الله فَأَخَذَهُمُ الله بِذُنُوبِهِم إِنَّ الله قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا وَأَن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 وَإَِّا تَخَافًاَّ مِ قَوْمٍ خانََةً فَمْ بِذءِلَهِمْ على سَوَاء إِ اللهَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحْسَبًا الذيذينَ كَثَع سَبَقُ إِهُم لاَا يُعجِزون وَعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعتُم مِ قُووَتِ وَمِّبَاقِ الْخَيلِ تُرْرحبونَ بِهِ عَد وَلهَّ تُررحبونَ بِهِ عَدُ واللهَّهِ وَعددُ وَكُم وَآخَرينَ مِن دُونهِم لا تعللَونَهُ اللهَّهُ يَعلَُون.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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ إِن يَعْلَم بِخَيْرٍ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم ۖ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 وََّذينَ آمَنُوا وَلَم يهاجِرُوا مَا لَكُمْ م وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيئٍ حَ يُهاجِروا وَإِن سْتَ صَرُوكُمْ فِيِّينِ فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللاا عَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَنَهُمّ ثَاقُ واللَّهُ بِمَا تَعمللونَ بَصير